باب فضل الفقراء وما كان من عيش النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره